يريدون أي يتحكمو إلى الطاووت وقدومه أي يكفرو به ويريد الشيطان أي يضلهم ظلا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا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 وما أرسلنا من رسول إلا يقابل إثنى الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما